سینکمل فیم ان موکنی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 جَعَلنا فِي أَعناقِهِم أَغلالا فَهِيَ إِلَى الأذقان فَهُم مَقْمَحون وَجَعَلنا مِن بَينِ أيديهِم سَدّاً وَمِن خَلفِهِم سَدّاً فَأَغشَيناهم فَأَغشَيناهم فَهُم لا يُبصِرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَقْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ف تُادِر مَناتَّبَ عزدِك رَخَش يَرحْمانَ بِالغيب فَبَشرهُ بنَقصْفِرا تَبَششِرهُ بمَغْفرَِة وَجل كَرم إِ نَحْن نح المَووتَ وَنَكتُبُ مَا قَنم وَآتَارَهُم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 کو نو ان کم مرصلو کو لو ن تم دش رل چٹری بون کوال ان کم مرصل َا عَلَنَا إَِّ الْبَلَُمُبين قَنُوا إِا تَقير نَابِكُمْ لَ إِم تَتَهُ لَ نَرجمَنَّكُمْ وَلََا يَمَسََّّكُمْ وَلَ يَمَسََّّكُمْ مِنَّ عَذَابُ أليم قالوا طال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 وَمَا أَنَا لَهُ أَعْبُدُ الذي خَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا اِذَا النَّفِيضُ ظَلَامٌ نُضِئَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِينُ جُخُنَ الْجَنَّ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا ظَفِرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَاأَ زَلن عَ قَوْمِهِ مَعَْدِهِ م جُادِ مِنَ السَّمَ وَمَاأَ زَلنَّ عَ قَوْ مِه مدَْدِهِ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 وَإِن كُلُّ نَمَاءٍ مِّنَ الْأَرْضِ مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجرناَ فيِيهَا مِنَ العُيون لأكُلُ م تَمَرِهِ وَماَا عَِلَُأَديهِمْ أَفَلَا يَشْكُرون سُببحَان الذي خَدقًا الأأَزواجَكُ للَهَا مَِّا تُ بِتُ الْ الأأَررضُ وَمِنْ أَمفُسِهِمْ وَمِنْ أَمفُسِهِم وَمِما لا يَعُْون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 وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن شَأْنَا نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين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 نو نل سوحچ واحد چھم چ ہو سیموش مِنَ سو الاموس رَبِّهِمْ ریم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ها انا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظنم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اسنوهن اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يقسمون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا بما كانوا يكسبون ولو نشاء انطمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فان يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَا أَنَّ عَمْرَ هُنَيْنِ نَكَثَ فَالْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ نادر من كان حيا نادر من كان حيا ويحق القول على الكافرين او لم يروا ان خنقنا لهم مما عملت ايدينا انعما لهم لها مالكون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 وَهُوخَلَّاقُعَلي إِ ماَا أَمْرهُ إِذَا أرادَ شيءيْئأَ يَق لَكُنْ إِمَا أَْرهُ إذَا أرادَ